وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولا علوا كبيرا فاذا جاء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 إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد, وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مره وليتبغوا ما علوا تتبيرا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 في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه من شورى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر واذرة وزر أخرى وما كن أذبنا حتى نبعث رسولاً وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها أمرنا مطر ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدم أَرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا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 وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظروا كيف <تصفيق> فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفطيلا